فَمَا كَانَ جَوَابَ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ من قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ மாமினூ وَأَهْلَهُ من وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ முரன் ஹம் லிவசல முன்னிவதி اي ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدا ஜி கலக துஷர அஇலும கௌமுூன் அம் அல் ஜால அஜால அன்ன 117. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا 118. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون 119. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوم وَأَوْ يُجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أئِلاَهُم مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُؤْسِلُ الضِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ لا اله الا الله تعالى الله عما يشركون